بوك تو تريدسة <تصفيق> ادفا اثنين وثلاثون اثنين وثلاثون في المطعم اربعة في المطعم اربعة يدن بومفري سكتشپم واحد بطاطس مقلية مع الكتشپ واحد بطاطس مقلية مع الكتشپ اي دوا سمايونيزم مع واثنين مع المايونيز واثنين مع المايونيز اي تري برجنة كباسيسة سا سيمفم. و مع سجق محمر بالخردل و مع سجق محمر بالخردل كاكفو باورچه إماتيه ما هي انواع الخضروات عندكم لديكم اي انواع من الخضروات إيماتلي <تصفيق> غراها ألديكم فاصولية ألديكم فاصولية إمتلي تفيتاتش ألديكم قرنابيط ألديكم قرنابيط رعد <تصفيق> يدم ككورز أحب أن آكل الذرة الصفراء أحب أن آكل الذرة الصفراء Rado jedem krastavce. Uhibbu an akula al khiyar. an akula al jedem rajčice. Uhibbu an akula at tamatim. Uhibbu i vi rado poriluk. أتحب أيضاً, أن تأكل أتحب أيضاً أن تأكل الكراث؟ يدتلي إي في رعدو كيسلي كوبوس أتحب أن تأكل أيضاً العشب الأخضر اللاذع؟ أتحب أن تأكل أيضاً العشب الأخضر اللاذع؟ Jedeteli i vi, rado, leću? A tuhibbu ajdhan an ta'kula l'adas? A tuhibbu ajdhan an ta'kula l'adas? Jedes jedešli rado i merkvu? A tuhibbu an ta'kula l'jazara ajdhan? A tuhibbu an ta'kula l'jazara ajdhan? Jedeš rado i brokulu? A tuhibbu an ta'kula al brokoli ajdan? A tuhibbu an ta'kula al brokoli ajdan? rado i papriku? A tuhibbu an ta'kula al filfil al ahmar? A tuhibbu an ta'kula al filfil al ahmar? Nevolim لا أحب البصل. لا أحب البصل. Nevolim لا, لا أحب الزيتون. لا أحب الزيتون. Nevolim لا أحب عيش الغراب. لا أحب عيش الغراب.